بسم الله الرحمن الرحيم نو ون والفن لي وما يسول ما ارسلنا مثرا فيك لنزلون وان انك لرجعون ونزلون ون كان يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عن سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ فَلَا تَظْلِمُ مَن كَمَرِينَ وَلَا تُهِنُ فِي الصَّلَاةِ مناء لخير معتم عثيم عطلهم بعد ذلك ذريم أن كان دمالهم وبنيهم إلا تثنى عليه آياتنا قال أساطير الأولين فنسموه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجلمة إن إل أرسموها يصرمونها مسلحين ولا يستثنون فطعف عليها ظائفهم من ربكم هم نائمون فأصبحت جصريم فتنجوا مستحيل أن يرجوا على حرثكم إن كنتم صالحين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغلوا على حرث قادرين فلما رأوا قالوا إنا لما بل نحن محرومون قالوا وتظلم لما قلنا ثم بلغوا الذين قالوا سبحان ربنا اننا كننا ظالمين عاد علينا قومنا بعضي تتابعوا قالوا يا ايها الناس ان عسى ربنا خيرا منها إنا إلى ربنا أخرب أكبر لو كانوا يعلمون إن من المستقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجنمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه جنرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان إلا لكم لما تحكمون سلهم أيضا لهم بذلك ذا إليهم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء من إن كانوا صادقين يرضي شبعا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ سُجِدُوا دَهْلَايَ اسْتُكْبِرَاءً خَاشِعَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ خَاشِعَتْ لَهُمُ الْفَرَجُ وَتَرَحَّلَ كُلُّهُمْ لِلَّهِ وَقَدْ كَانُوا يُنَاؤُونَ لِلسُّجُودِ وَهُمْ يَا رَبِّ حَجِّ لَنَسْتَنزِلُ مِنْ سَمَاءِ لَيَالٍ مُوْصَلَاتٍ وَأَمْطِرْنَا بِهِمْ وَأَغْرِقْنَا مَنِ انْتَهَى دِينُهُ أَمْزِجْ سَنَا غَمَامٍ فَصُبِّ عَلَيْنَا مَطَرًا مُصْلِحًا أَمْ عندهم wasmeen alaysal land mich wa la izdo insa tari lil khawti ila nada wa huwa maknum law la ansadaraku ni'matuhu radda ذَكَرَهُ رَبُّهُ فَجَادَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهِيَ تَأْذُنُ النَّبِيَّ سُفُرًا مُهْلِقُونَ كَمَا الصَّالِحِينَ لَمَّا سَمِعَ لَكَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا يَذْكُرُ